الله اكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 أم عندهم صزائن رحمة ربك العديد الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جندنا هنالك مهزوم من كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد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 صيحة واحدة ما لها من ثواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود الأيد سفرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبع الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل هم وبن أن ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وصر راكعا وأنا الله الله اكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا نزلقى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أحكم بين الناس بالحق ولا تتبع, الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله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 ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ان نجعل المتقين كالفجار كتاب ان اندناهم فاوكن يدثروا اياته كتاب ان جعلناه إليك مبارك لينتبذرو آياته لينتبذرو آياته نعم <تصفيق> الله لمن حمده الله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 تقطق مسحان السوق والأناقة ولقد فتن الناس ليمان على كرسيه جسدا ثم أناب فقال رب, قال رب اغفر قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 فمن أو أمسك بغير حفاب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقل برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ به ولا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم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 واذكر إسماعيل وليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن جنات عدن فتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بكل فاكهة يدعون فيها متكئين فيها يدعون فيها بكل متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا نرزقنا ما له من نفاب من هذا. هذا ذكر وإن لل هذا وإن للطاغين, نشر ومآب. هذا وإن للطاغين نشر ومآب. جهنم ما يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزوار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 اتخذناهم سخريا ام <زاغت> عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار الله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 والسماوات والأرض وما بينهما العزيز قُلْ قل هو لبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ إذ يختصمون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 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا أن إلى الله ذلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسطر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أنا هو العزيز خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وأنزل لكم خلقتم من نفس واحدة وخلق من خلقتم. واحِدَةٌ تُمْجَّلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ Allah. Allah.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 آمِين آمِين وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيفًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا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 أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ أَمَّنْ أم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 أمرت أن أعبد الله مصلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مصلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى, لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَطَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِيهِ ۚ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِنْ تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد اللهم جعل من اهلها اللهم يا <سؤال> الله لمن حميدا. الله. The <coughs> Thank you.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله أنزل من السماء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 فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا مِنْهَا مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَهُ سَوْءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 فأذاقهم الله الخذية في الْحَيَاةِ الدنيا ولعذاب الْآخِرَةِ أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون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 ميتوا وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون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 او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كانتكم قل يا قوم على مكانتكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم قل على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله لمن حمده الله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 غير المضوب عليهم ولا الضالين. آمين إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَن تَعْلَيهِم بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الَّنفُ سَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت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 ما في الأرض جميعا لفتدوا به ولو أن للذين ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لَافْتَدَوْ بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّلَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا نَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ مَا كَسَبُوا وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ مَا كَسَبُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدع ثم إذا خولناه نعمة منا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 طابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقذف إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.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 من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من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 إنما مثوى المتكبرين ويُنجِّي الله الذين اتقوا بما لا يمسهم السوء ولا هم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 اعبدوا أيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين بِقَبْلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْصَقَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْقَاطِرِينَ بَلِ اللَّهَ تعبد وكن مِنَ الشَّاكِرِينَ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 فَصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تُمَنُّ فِي خَفِيٍّ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْتَظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتمون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق قد كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها وَصِيقًا الذين, الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمرا حتى مُرَاضُونَ جاءوها الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ الْجَنَّةِ حَتَّى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض لتبوأ من الجنة حيث نشاء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 الله لمن الله Amen. Uh -huh.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 غير المضبوب عليهم ولا الضالين آمين حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقابل الثوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم كأنت العزيز الحكيم وَقِهِمُ السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وَمَنْ تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ اللَّه يع الله لمن حمده الله Oh, uh -huh. Is that money.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 اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رضا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مصلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش الروح من أمره على من, يشاء من عباده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 كل نفس بما لا ظلم اليوم, اليوم, اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأن يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائلة الأعين قائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم شد منهم قوته وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من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 بالحق من عندنا قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه والسحّي مسأهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون الرعوم دروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدن دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 وإن يتصادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهتي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من دأس الله إن جاءنا قالتْ إرجعون ما أريكم إلا ما أرى وما أحتيكم إلا تبين الرشاد وما أحتيكم إلا تبين الرشاد الله يعلم <مع> الله ظن <لمن> حمده الله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 لَنَا فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ لَيَبْعَثَ اللَّهُ مِن دَعْدِهِ رَسُولًا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 وقال فرعون يا هامان نبن لي فرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى إله موسى واني لاظنه لا كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصَدَّعَ النَّذِيرُ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي وَقَالَ النَّذِيرُ آمَنَ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 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة. ما يرزقون فيها بغير حساب. الله. سمي الله لمن حمده الله Amen. And then, and